أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اهدى اؤتوني <تصفيق> به استخلصه لنفسي وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبعه و م ن حيث يشاء 「友達と一緒にいる」 The Lord. o One n ファンはかいじめて。 لعلهم I'm sorry. وله الامان ك م عليه الا كما امنتكم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم ق ا ن و ا ولما فتحوا متاعهم وجدوا رضاعتهم ودا Alors.、Ah bon. Woman. We're not. 彼らか」 僕も。 What then? Oh!、Um. Bye.、Uh -huh. قالوا جزاء من وجد في رحله فهو جزاء َ كذلك َََِ ن َ ج ْ ز ُ I'm going to... You're the king of the... Oh! Thank、uh、you. -huh. 「それもなるほど」<音声> o h a t the hell is this?